بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن نا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب بآل فرعون والذين من قبلهم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 أئمة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيول المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أءنبئكم بخير من ذلك؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم ما يتولى فريق منهم وهم معرضون.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 ما مالك الملك تؤتى الملك ما تشاء وتوزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتعز ما وتذل تشاء بيدك الخير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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ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 يا مريم قُنتِ لربكِ واسجدي وركعِ مع الركعين ذلك من آباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كن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 İddaa, emre, fəin nama, yakulul hekou, faykou, ve yüglemuhu, el Kitab ve el Hikmet ve el أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأفخ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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما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 أكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتاه الف نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحقيقة وما من إله إلا الله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 بدون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يا أهل الكتاب لما تحاجون فيه؟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 ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّطَائَفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا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 صائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون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 تؤمنه بقنطري يؤديه اليك ومنهم من ان تؤمنه بدينار ومنهم من ان تؤمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما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 ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند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 ثم يقول للناس ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن كنوا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال وَأَخَذْتُمْ وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علي إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وإسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَمَالَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِطًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبال وادوا ما عن التم وادوا ما عن التم قد بدت البضائع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينّ لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا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 با منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل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 ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسوّمين وما جعل الله الا بشرا لكم ولتطمئن نقلوبكم به ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يثبتوا فينقلبوا خاسئين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 فالله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي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 فَسِهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 اَفَإِن مَاتَ او قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ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 نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما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 إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا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 أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند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 ناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يَضُرُّ الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ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 سَنَكْتُبُ مَا قَاوا وَقَتْ لَهُمأَنْ بِ أَ بِغيرِ حَِّ وَنَقُلُ ذُوقُ ذَلِكَ بِمَا قَدََّت وَأَنَّ الله لَْسَ بِضََّ مِن للِعََبيدََّينَ قَا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور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 فبأس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأسلم هذا لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا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 أزل إليكم وما أزل إليهم خاشعين لله، خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.